من خطر الاعد حمينا كتيبنا امضي فينا من خطر الاعد حمينا رغم اللي تآمر علينا رغم اللي علينا والله من لي كتيبنا الله معك سوريا ترابته واكي يا تاني بنا الله معاكي سوريا ربات هواكي صب الهجمه حن وراكي صب الهجمه حن وراكي لا لا ملي يا بعطيدة وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أو صمت متلي أرضك بلادك أحميها والعادي ما يسرح فيها أرضك بلادك أحميها والعادي ما يسرح فيها Büdemek, el hurri aru iha. Büdemek, el hurri aru iha. La la metli. Men baba يا حري يا عودي يا حريه عودي لبلاد من خلفك فائر رغم الظالم رغم الجائر الشعب من خلفك سائر رغم الظالم رغم الجائر رغم اللي باع رغم اللي باع الضماير لا, لا من لي يا جيش الأحرار تقدم تقدم تقدم عطيد وإصرار تحزم تحزم يا جيش الأحرار تقدم عطيد وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أرضك بترجع لك بالدم الصمد متليك